بوك ستة وسبعون ستة وسبعون ربيجي ايون. دو ابداء الاسباب اثنين ابداء الاسباب اثنين كيالبينفينيس لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ كنت مريضا كنت مريضا انا لم اتي لاني كنت مريضا انا لم كنت مريضا لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ شي <تصفيق> كانت تعبانه كانت تعبانه شي نيدينس شارشي هي لم تأتي لانها كانت تعبانه هي لم تأتي لانها كانت تعبانه لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ لـ لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. لم, لم يكن عنده رغبة. لم يأتي لانه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. كي لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. لم يأتوا. لأن موعد القطار قد فاتهم لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم كيف ألفنا بانيس؟ لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ من <تصفيق> رايدس لم يسمح لي لم يسمح لي من رايدس شار من رايدس لم أتي لأني لم يسمح لي. لم أأتي لأني لم يسمح لي.